إننا دينين، فأخذتهم الصيحة بالحق، فجعلناهم غوثاً، فبعدل للقوم الظالمين، ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين.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 وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَ بَنَى مَرْيَمَ وَأُمْمَهُ آيَتَوْ وَأَوَيْنَاهُمَا إلَى رَبِّهِ وَأَوَيْنَاهُمَا إلَى رَبِّ وَتِّ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينٍ يَا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 والذينهُم بربِّهم لا يُشْرِكُونَ والذين يأتونَ ما آتوا وقلوبُهم وجلَّةٌ أنهم إلى ربِّهم راجعون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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَا نَكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُوْفِ طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا هُنَّ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أن ساب بينهم يومئذ فلا سب بينهم يوم إذهون ولا يتسألون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النار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 قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوم ضالين ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال أخسأ فيها ولا تكلمون قال أخسأ فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فقفلنا ورحمنا وأنت خير الرحمين